وبعد أن أصبحت في الصف السادس الابتدائي تقرأ بابا توندي 11 عاماً في منزلها دون مساعدة وتطالع روايات عن الصداقة والمغامرة باستمرار.